بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن ولا تطع كل حلاف مهين هم الشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخلط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 114. فأصبحت كالصريم 115. فتنادوا مصبحين على حرثكم إن كنتم صارمين 117. فانطلقوا وهم يتخافتون 118. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 119. على حرد قادرين 111. لما رعوها قالوا إنا لضالون 112. بل نحن محرومون 113. قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 114. قالوا سبحان ربنا إنا كنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلا ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر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 فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالَةٌ إِلَى يَوْمِ قِيَامَتِنَا إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 119. قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 110. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 111. فذرني ومن يكذب بهذا مِنْ 112. لَا من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَجَاءَتْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا أَلَمَجْنُون وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ